الحج اشهر معلومات تمام فوض فيه ان الحجه لا وفت ولا سوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان اخْيَرِ الرَّزَادَ التَّقْوَى وَاتَّقُون يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما عهداكم وان كنتم من قبل لمن الضالين ثم افضوا من حيث افضضا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 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ النَّارِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ